ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدواء عليهم دائرة السوء والله سميع عليم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّقِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفْرٌ رَحِيمٌ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما السبيل على الذين يستأذنون ما على المحسنين من سبيل وإنك سومر ضدك ياتى ذي كهران عن فرين وضلوا والأقاوه والغعنانتو والغدن باجيو أيها رب سبحانه وتعالى كفروا ليس على الضعصاي ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نسحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل مارك قوى عقابك أي وضعوا الكرم حي على عقابه أو العان أيه والدمبابي أيه سبحانه وتعالى إنما السبيل وضع عقابته حي حتىٰه على عقابه جاءه بل إن عرب يلوع عقابه على الذين قوي يستأذنون تكائن طلبي والفعلون يو أغريئي يو غنيه وهو خي استفارة أي كائن طلبنا بهنفر fadoo hayraale kunoqden waadadan aqal lahayn bi aan yaqoono ina yahadaan macaal xawaare ee dumar tamucu fadigo tij ragaa in ay dumar iska dhaxjoogan ay raale kunooyin baale subhana wa ta'al taasi markaa waxay iman ka iyo iyo daacad ay arruu u معاشا عقل جسد تكسي سو بابي سو مر سبحانه وتعالى waxay raalig kul noqdeen oo waxay ahaayeen waxba yiin waxa asu gaaneysa haweenba iska meesha kama wa tala Allahu ala qurubini ila in qalbi wadbu haqqi ka daboolayo haqquma gala qalbigood la yaalana waxa magaranayo bay ogeeyeen ma yaatibun wa yul dalanayan idaykum idinka hajjin idaa rajatum soorad baan u dhan waxay soo dagtay qadada ilay jiray aad u adkayd oo inoo saano saacad usra ilaahay ku ma caabay ama qutul maamay waxtar ugu oo marafaqeenahay ayay oo muuminiin haya haray oo sheydaan uu rabeel la siiyay uu ka Ben tunnustaa merkin, että Jeesus on ihmisen kääntämä sahat. Kerran, kun hän noutaa, aika kerrasta, mä olen tyytyväinen kerran, että hän ja ihmisen hänestä. Joten, kun Ben syntyy, hän on yksi teidän teidän isästä. وحي وهي تصدق يعني البنت دي وحوي وهي تصدقها يعتبرون وكفر دارنيان وكفر دارنيان انيكمينت حقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين اذا رجعت مكه سنقضيان دي حقوده قل وحاتهن لا تعتذلوا عبيد دارننا لن منكم ما لكم دينك يدين رواينه وحات شيغيسان وحات شيغيسان قد نبقنا الله إلهي بأن نوغو الرومي من أخباركم خبركين أنا منافقين تين أو يبين تين تبين وحزار كالشيكي إيسان هنا أظن هين إلهي وعلا يبصي الشيكي وصير الله إلهي وموجندون عملكم عمل كيننا ورسولنا وموجندون وإلهي وعلمتو الشيكي سبحانه وتعالى أيو يساقنا ذكا وصي الشيكي وعلم الجسد سيناس وسأتمرنا ورسولكم الله كيف لو بسايا كبه المنافق باطعه waxaa la filayay marka ruux wax samaynayo ama waxuu ku adlayo maslaxa iyo madaraysa ka badan mar walba maslaxa ugu jibtay ruuxii la fahmay waxa aanay soo maray oo marar badan sheegnay in kamid ahayno usulka da'wada loo guto oo marka ruuxa macruufka loo faro ايه مصدحات الكجة تانروا فايداتك دهتها على رشا ومنافقها ايه بلدها ايه وحا ايه ايه والشيقة ايه والرسول صلى الله عليه وسلم هاي هاي هاي هاي التواني لو يتواني بالمقعاب او يربحها وكبحها مثلها سا ساتين سا حذيفا فاكبلا ايه سجارة ومشق الرسول صلى الله عليه وسلم قال له توجي لي لا نفع وقل قلب قد نبعنا الله من اخبارك اذا ان هو امن او حا لن نبعنا لكم qadana baana allah ilay wa naga من أخباركم خبر khabar keen ilay baa lo sheegay wasay allah ilay moojin doona amalku kana al keenna fan muarafaq ni walaha wa binta ashka tan dadta bimaarafaqin kun noqtay oo ninka hadaan soo maray marku balankii ya dhaartay ilay uu ثم تردون وليدين علمك دونك وحاء وذن كل عرب وإله إذن فلا حديث عن الكين إله بناك كأنه روحه وروح قرصله على هذا بين مبدئيه كقزطة لح بذيه وح كلاسك الله إله بسم الله وتعالى صار يوحى القصاين ثم تردون وليدين علمك دونك سالا إذن فلا حديث إله عالم الغيب alle gaibku yahjisay waashaalati waha mooduud ka joogalihi oga oo isku mid ahayn waxa ay dadku ogniyeen yahay wax ay ogeen faayoqoon waa aakhira iyo qabrigee ilahay wiiyden ka waranaya bimaa kunu mahdaayaan samaynta qowsaani sayahil kuuna wiidhaaranaayaan billahi ilahi wakudaa lakoo إيمان بداً قلبك يجري دارته وضروره حقاً ما شاء الله ووكاس أرهمان أعلى الله تعالى ووالك داره لكن دارته والله إساة مطمئ والله إساة سماء والله أه أعلم دين هذا إن الشيء يبقى دارته وعلماتك منافقينته نحن منك القول يقول وحفظ وإنك توامره دارك إلاري دار بني سيحرفنا هو داران أيام بالله يقول داران أيام لا كم ينكلين دارنا ين، إذن قرط مكتسون نقطة، إذن غزول يقال جريح حق على عجل، إله ينير حقه، نحيو دارنا ين لتوعرض سدود جدستن عنا، قد بيمون، يعني هو حاله قال ده أي، وقوة مميين كنت بيري زييريان لراحتي، لكن بحاجة دم بعي، خمط عيش شجر إله ين كوبت و مميين إن أدونك على ذلك في شدو لأنه قاما مصادر كنتم بي و كل هذا الذي يصبح عقاب ما يجعله من حيث دارانيان اللي توردو عنه هنا تسجد ثانو وتبطولة تبطولة هذا يسانو يدعان دمين فاعردو عنه بالي كجيسد واحد دمين من حادة عيه انهم رجسوا ووثق وقرن ووحد دلوري ووحدا ووحدا هاي مركب واربا هون كان هنا اللي فريسان وقوار شاليه وخونه غضي هوني سكدح جوغان هبرها ta ruuha doqanka ninka doon saal wiyaano ha waagis keda dhajero oo ku wan laga xijjaayay mid ila ekowrrayi wa taabiina qayr wiid batiminaa lii jay ha waanka is keda dhajiraa waxa ma garman fayl urir bid damb maraw ka waarro doqonaa weero inta waanka dhaxfade innum ritum biye suhay wa tasahu wa quruwi wanijashu wa maawahum amal qala ya wa maawahum qaybooduna jahannamu جزاء أبا المرين أيها الجهنة اللي وجوه عمل تلقاء المرين كان يكسبون قوة كصب غيره كصب غيره إلهي كابا المرييه إلهي ببانه الشيخان سبحانه وتعال بان بايدن سكو الدفاع انطيق العودار اللي هين حرام أي عودار بان الشيخان يحلفون لكم وإذا عالنا يان إذنك يحلفون وإذا لكم إذنك اللي تردوا عنه ساد على النقطان اللي تعرضوا عنه بساد وإذا فعرضوا عنه كجس يهلفون لكم لتردوا عنه هذا ورها النقطان فإن تردو عنه هذا جزيم الرالك النقطان فإن الله يرد عن قوم الفاسقين إلى الرالك هم الناقصون إلى ذا عيسى كذب بحذو صلى الله ورسول عدال كذو هو أخبره لكنه دم حا بين رسول غير كمويين إلا إلى أنتم رجيم ويا مغفص عين لا رحظوا عدال فينا وأنا أخبره ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى بموه دينه ودم والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير لكن حاكذن بيجهز إلى جنح الهلاك سبحانه وتعالى النار نخدين وقلب منافقين كل إليه كجلي منافقنه ما إجارة قلب قيهم الأعراب لمن كان ريبا لها له بأشد دارا كفران حقا دا قلما كوا الجارة ريبا لها كوريبا قال كي أك خطر سموال سبحانه ذاك ونفاقا حاجة كان هذا مجال فهو كذري منافقنايس، وجدروا، وهربياتنا حتى كلا مسلم كان يجا حب الله يعلم إيه أوجاني، حدودنا ما أنزل الله إلى هاي كتاب في رسول الجيب، أحكام فيه على رسول الكسود الجيب، حدودنا وأحكام إنا سلطة أقون سلطة كل، وإن سلطة ما أقون، وسلطة كبرية أقون، وسلطة حجة أقون، وسلطة حقوق الإله إلى ريا أقون wa tan bini'adam ka soo ilaariyay oo qoy iyo wax badan علم isumaan wax ayay leeyahay waxay ka fogaan yihiin cilmiga marka soo cilmiga ka fogaato iyo masaa'idada iyo khayrkana waa inta qayliyiga dad kale oo qayliyada badan hadda markuu caabeyo waa dhawaaqan ragga kuwa saluugay qanawi rasuul sallallahu alayhi wasallam kibirka yaqaan oo dad kale iyaga oo halka way ka sockayeen rasuul sallallahu iyo ari gelesti suu xoro barakeysa xoro guuxeer balan waxa xoro jannad dhaqadayii rasuul sallallahu alayhi wasallam marka ee aragtu waxay nafaqnaaway galka oo dalantay kooda galada kooda munaafaqdinta damaanadoodna ayan haq u leeyin oo u xaq badan <تكلم> مركه هيرمغالكه ديال باليها وحافظ الربان هيرمغالكه فد بان او وحا دليل وها تي ايات القران كيه حديث سبحانه وتعالى ولي الرسول في البركه سدلو مغال اللي سد دي جه الرسول وحا الرسول صلى الله عليه حتى حتى القران كيقار هيرمغالك حي لا وا لا سد بينه وحافظ الربان بايمان وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفر الرجل البادية مجالد الرجل الجوعي لا هذا المحيط دواسة إله ما تسع قطرتين سكن السؤف عين الرجل البادية ومخاتب كفرين الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم من سكن البادية الجفائي رجل البادية بادية الدقة وفقنا على هذا الكلام oo qalbigay weeye qoyna iyo kamqan cilmigii iyo iimaantii iyo wakaa iyo khayrki iyo waqiyad ilowadnimahay codbaj buu ammaday saney wakaa durus haadirin mahay oo meesha kama jiraan arigisa ay geelisa ay soo xawo iyo qalastana qonay oo iyo geela dadka la kibr baday oo ma ka dare beelay taaluushay kee Marka saa että haidehän veli on maddaan, aroon teatken, kahden kuorin arikeen jalovalemme arobaidan, aroon teatken, aroon teatken, aroon teatken, aroon teatken, aroon teatken, aroon teatken, aroon teatken, aroon teatken, aroon teatken, aroon سوى الدرم يا رسول الله، ولذا الله يهجم عليه. لا تسكن القفرة فإن ساحب القو... ك... الكفرة كصاحب الق، فإن ساكن الكفرة كساكن القبور. فهذا تويل سود جن، فهو قبر كجرو لمي. صادت الناس فهدجن، وين مجال وين يكثر؟ قبر عمل ومسطع الله وكاسر. ووهو وو بيت كلهم قرتاوي. مركو واحد هو فيني فيني سنة يمان. العرب غير بعديها أشد كفرا حجر قال لماذا ونفاقا هي منافقني ماذا وأجدروا حقبا الله يعلم إنا إن أقانين حدود دم أنزل الله إله كتاب المستودج إحكام فيس على رسوله كسره رسولك إن إحكام في الدين في بران حتى سلوا تكليا نقول إياه وحدهم الله سبحانه وتعالى هذا علم ذي كف بهم والله علي من حكم إلهي هو علم البران ضدت سواك يا قنبل إنكوا سسايهم إلهي هو مجيب سبحانه وتعالى سأقُفُكَ لفضلك جنس العرب أفضل من جنس العرب هم كميا ملايين في البلاد كم هذا بعثهم قالوا والله رجع لكن هذا واحد لم يطع جنس العربي أفضل من من جنس العجم هذا ضبطنا العجم اللي هي عرفت حضناه جنسه عن مركلة العرب عرفته عجمته كل سقط العرب حصدناه العربه جنس الرجال أفضل من جنس النساء كله، جنس هذا خرج بيا دمر كيا فرد بوان سكافر بالون، لكنه ترى واحد ليه يا كم رجال رجعوا، هواين تفرد بدين، مركب كي عرفوا ما المجال بغو، نين كسر المجال أو فور البالي أو واحد بالون في المجال لكن واحد الشيء يا عامها هو هي عام ومن لا ها هي هالباليها حق يضع، من نمد بحكم يضع يتخيل كي ما ينفق واجب الدرج واحد وبحنا يو مغرما سدي جناح آخر ذكروا بحنا يواجب وكوائل إلهي كلها أي أوراق كيا رود للجناح آخر دين آخر سافورات يا ويتربس وسجيا بكم إلين كذلك كم من تهديد وقاسد الدوائر بل لم ندرس وإن قال إن تعذكرا إن إلهي لن أكاد أعدا أن دباتي قد نواد بسس دي لست غياو إلهي هو هواره وعليه ان هو ساس اسلامك شرك لا جعل يداي اني قد دعدو ولا قد أكادوا مصيبه قد دعدو عدو كاد كان بسوره إلهي إلهي هو والله عليه إلهي سبحانه وتعالى إلهي وهو يكوه kuwa eu marku bilaya qda kwa is wa kaso fa كسو saa aar kasaso kasobahaay sa waxaay e kuaiyaan iilahi wamagaqay way yihiin ahahi wahi wa sumhan mi aadaad siku ahad kamida man mid yataqidu kay aalanaiya ma yutapo waxa oo bihana iyo ukalada waaajb ke hee ilahi sumhan taala x saa udha oo ya pero kaga yaayo yaayo laga la kalabo كدي <تصفيق> جيّن، ويتربص بكم إذا إن جنّوا على غير مرّة، إنه الجائر يكنا بكم وإذا لسوا جيّان كون نوع عاصي للبادية، أدى وإلى البلعين إلى وكا فشان شينه دقتي عندك كتب لله سبحانه وتعالى ما عدادنا جبال ما كليع الله خير ما وله اله بحور الشهدتي عندك كتب لكن عام هاني جنسان بسايين ومن العدا وحكميده بيديها من من بعد كميده يؤمن بالله اله حمي واليوم الآخر في مي ويتصدق حقوق ما ينفق وحا وبخينيه الزكاه قربات عند الله إلهي دوام وجود دوام أيه كي يا رامي يا صادر تسوى الرأي عوض بحناي وعري عنا قهن لأن إذا كذا ما تب حناي سو هذا عنا ثلاثة وثلاثة واج على كتوريس سو إسفل أيضا طالع على ظهيرة نفط على ظهيرة طالع يكون بركلة يعني صعوده صاره الرسول ثلاثة جعل الرسولك أيه وتكليجياه إلهي wa hayso iictaqaasay inuu ilaay ugu dhawaan ducada rasuulka ay rasuulisa soo saartaa amar uu ilaay siiyo wasali ayin balin marka sonida ka uu kaana uu duceeyay rasuul sallallahu alayhi wasallam saasaa baadadan kale qabdoonay qadaya inuu duceeyay baroodkan dad kale dhinay uu duceeyay ducada wa hadalay waxa uu u xiray waxa uu u xiray ilaay وانا دي امر كاربي سبحانه وتعالى ينسيه تروحي لكي سمكي اللو دعيه اللي وحاقون نقونا يساق بيرجلية النشاط لكي اللو دعيه اللو رو إلهي خيه قصير سبحانه إلهي أجل كاسي وحاة دحصي وحذر يبطينا إلهي سبحانه وتعالى ها قوض ركي الله في مع الطيف وبارك الله في مع الطيف ايه اللو قول الله الروح ملكي ذكاله وبدحيه اللو يو ومن العربي حقا مذا من ضد با قمدا يؤمن بالله واليوم الاخير ويتقذ وقيل ما ينفق كيف رأيس يوجد وحا وضحنا أيها صدقة لها وقيل قربات دوانشو عند الله إله يقول دواني واعتقادنا إن إله يقول دواني وصلوات الرسول أبو إله يقول دواني كيها دعا رسولك صلى الله عليه وسلم على برارك إنها دعا رسولك أيها صدقة اللفتها ديبة فرضة تنوي اللهم يقول إله يقول دواني إله يقول لو أنا ينكرها أن قنوا الجنة كوجين يود الجل قل فروق عليهم سيد خلفهم الله قوة إله يقرن دونا صفا الله الضمبي في رحمة عريسي جنود جلين إن الله غفور رحيم والصادقون الأولون من المهاجرين والصادقون قوي الرج وصادقون قوي حرمة وخير تؤخر ماي الأولون عور الرج أمير المهاجرين واسلام كقهر أمير المهاجرين كمذع يوال أنصاري يقول الذي نتبع عنهم هو الرعي إلا آخر الزمان ويضدك قضة إلا السحابة وأنصاري المهجرين سابقين خير بضدك وقلوا الرعي هو هي قضة إلا بإحسان كل رعي صدي الله عن إله راليب قنق ورضو عن إله راليب إيقنا فنقلين وعد الله ودي ألي قوة اللهم إيقى جنات تجري من تحتها لنهار خارجنا فيها أبدا ذلك كاسي ألف وزي العظيم إله سبحانه وتعالى ورب بشاري مهجرين يا أنصاري وإذكي ردي Oi, laitin sintiä korusokali, oi, laitin suukersiä, oi, sautua, laitin sintiä, oi, laitin sintiä, oi, laitin sintiä, oi, laitin sintiä, oi, laitin sintiä, oi, laitin sintiä, oi, laitin sintiä, oi, dadka sintiä, oi, laitin sintiä, oi, laitin sintiä, laitin sintiä, laitin sintiä, laitin sintiä, laitin sintiä, laitin sintiä, laitin sintiä, laitin ومن المهاجدين والأنصار يولي نصرهم قوة رعية وردت الضمّاء لحسن الخير تقول رعية ونجد رضي الله عنهم لبعض القربة مهاجدين أنصار يقوى الرعية كذا يذيب رضي الله عنهم وإلهي رهابه كنا ضحايا هذا وردوا عنهم يجون إلهي رهابه كنا غدا وعد الله محبودي أريج الجنة تجري من تحتها رحال خالدين فيها أبدًا ذلك ومن من حورقون وحقم إلى كوي المفارش ما علاب إربادها منافقون وغا المدينه تصار اراسان وها كاميدا باليسان خانوتا او گير بيديه منافقون ومن اهل المدينه الذين يجر منافقين باكاميدا كو مگالاد دگير منافقين باكاميد نو شاي اي درين ين سي خطر سيين الاو في مردو عال نفاق وحاي how kujir way arag kun qow way arag bayn nagdayn balaa munaafiqin ku taabartan saw xuloqiyana nifaqal oo sameeyay waka waxa ugu jira sida wax loo xariibaa sida balaayad sida wax loo sida gaalimada loo sameeyay sadad ayay ku barteen ee ku qaatayeen taabar bay ومن حولكم محكمين كفوءين فعلى من العرب في البلاد هو مقال أركاد الجن مقال فكر يمنافقون ومئه المدينة تناجعا منافقون بقمة ربع القرابة يسقون دروب مردو على النفاق وحقد خبر كويشان تابر وقتن منافقين لا تعلمهم أدوم وو. نحن أن نعلم أبوي سبحانه ورسولك الويل لا تعلم رجال قوي يسير ورسولك وصل كو هذا السديت نقول بين تشارقة معروف بين قومات قردن بايقن كو أكثام رجل صان رسول كدنية يدرين كو بانو بلا إهجر وتربنون لا تعلم موج نحن أننا نعلم أب سنعذب مرة بالي سبحانه وتعالى لا إهجر من عذاب ثم يردون إلى عذاب عظيم بلعين أنتن عذاب آخر الجل بلا إهجر من عذاب لا والله جا إلى ما سئنت حيا الله من كل شيء عبد الله من عباس جري واقو سيعانوا مر وا قفر قبل وعاقب ب الله مرنا وادون كانوا وقف لا حد دولة هذي هاد هادو الدرايات قر سنة الإسلام كذي إلائي أقوم وجيء دوت كنا يكو جالنسوا ما عرب والو غنين ما مقضى لها هذا أنا أذكر كل حاجة وأك شاء الله البيت ثان رأي صلى الله عليه وسلم جلا من وحي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كوان لا أقوم أو إسلام لومريني أي رسوله صلى الله عليه وسلم كل والله صاروا يربح هبل وبحر كل لما كثير من عياله يقول تريبي وهبل ورير هبل هبل كل غبي الكاظ كل نواب وأنصاره اللي مهجن يوم منك وحقرسن لها هل كي وقاروا قال لي اسموا إنسان لكن هذا كان من الإسلام مركل روحه إسلام كي إسلام هاي كون ولا المنافقه intent عimir ، النصر بها النصر بها وجعل المنافقه قول عليه الس 줄 Because of the pi touchdown янlichen ويُجاweisه رائع ق Margaret with the truth كانت حتي There's a command doesn't Síit, look at him. just define and impersonate. He said Swam alreadyárias him for his request. And the passage Pfizer has already sent me with Hootha to the groom. He asked touit his choose to voiture. He kept oo indeed. He to musku kutu ka injirin bariga la fadhiyey oo kutu ka bariga xideef aan gaar loo bareen munafiqin waxay ku jeesay markaas u dhigayay ban ku u dhaariye rasuulku may u daray markuu munafiqin ta ku sheegay wuxuu yimid cid aan adiga aheen oo dambo on dhahay rasuulku markaa kuuma sheegin majlis ay markaasanu adiga mar kale ثم يرد القيامة على كبينا وأهل عذاب إلى عذاب عظيم، وآخرون بعض، وآخرون كوكراً، اعتسروا ويتقرتان بذنوبهم، ذنوب توجب قرتان خلطوا ويسقط دران، منافقين يقومون عملا صالحا، عمل فياً، هي وآخر السياح عمل خرقو حن أي يسقط حدران، عص الله إله يسر الحق يهيكون أي توب عين القتراق برئ إن لا غفور، كونوا وحيدا مقتلين وأبو نوابا نبي جريء dodonayno khareeu oo yaguna intay hareen saddexdan nin ee ino soo socota ma ahaayeen intay hareen ayaa markay ogaayeen oo ay baan ruuxna xuraa marka kuwan ilaayaa xad uu amal saali khadmo سلام laakiin khalaas taa sabayno islaamti oo dam bigooday qirteen oo run sheegeen oo ismuujiyeen oo halkaas ku xileen way nin walba ruux ee ruuxu weeyay oo halka ay wuxdo in rasuulku furad weeyeenna cid furaysay samal adiga halkaas ka ku dhawaanaysaa Ilaahay toobadayga ku iga qoogaay wa akhruna kuwa kale ee ixtarafo way qirteen bidhnubyo dhunuubtoobida sirtaan khaladaad oo amal aan وارحادخ ابو مسلمين تا سابقهتن حال ايتahay سابقه سابقه لا ماcnaa arabi lagu dhaha ee labadana way oo midii waxa weeyey wa tahiratan tawali bay tahira saxaqad adigena wax tahira ha rasuul sallallahu alayhi wa sallam marku ka waramay in haaran isaga iyo dadkiisa ka tahay inaha awsaqunaas yeeso wa dadka wasaqdood dadka eeddiga kamay staayo saabar tahay ima bananaa wiil soo salaala waallim laa tahil muhammad walaali ay muhammad mid dalabadna waxa weeyo uqabalo lagu dhaho waas yaa sawna wixii oo batoo kordhow marka sabaqad labadaas kooyee leedahay oo lugada lagu dhaho oo nadiif mu noqonaya adiray barakada ka وعلى وحي waxay ruuxi u tarayaan man oo qof kale umbu kasee qaalay iyo dhibaato iyo mashakil iyo sidii aan ku sameen marafqaaynta Ilaahay xoroorka markuu ka wareenaysan daaciibum baan u tahay waxa xoroohan ku calal inay yididilaw liyaadii wan biyo xorooraan ay ku noqonayaan hadii ayna barakaraan dunkan ay ku cadaaday marka ala waxay qudmina magareem salaqatan ka ما ماكي صدقاله فوكيانا تدعي إن الصلاة تدعى وشكّان الله وعلم أنه قناه سيددج قلبي قودي بأددج إيمان كوثي والله سميع عليه إلهي ومقل بضنه وعلم بضنه ألم يعلمون من عبين أن الله إلهي هو إلهي أكبر منه وأكبره أطفى وستطفى عن عبادي وياخذ منه قادم من عبين أصدقال صدقاله إنه قادم صدقالا بحيه بذن الله الله سبحانه وتعالى رحمه إلهي بذنك ق نزلوا كنساسوا أشعل سلالة الله صلى الله عليه وسلم فهو حي من مجرا رضي يي كم يجاهد وحلاه أو حلال لا ينحرش ما يحكي لما أخبره إلا يأخذ الله بالنيل نيل نين تلاه بقطة هذه متفقها فما يربيها إن تلاه نيل تكعب قبض أي وين كما يربي أحد فروه في سلسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاح تلو كوري أُبرباري فرس خير فرضوا لآل منا قنّا وح أُبرباري باله لعمرنا ذلك عديد عشرة حياة نحو كرهه هو, عن صدقات صدقات في الله إله هو إله. يا خيوان كرهه تكرهه مركاسو ييما دات تمردا جهاد هيو بوتره بغلات معناته قيامات مرت الى اله ساس او قبطاو alam ya'lamu anna allaha yaqbalu tawba wa ta'nibat wa ya'khudu sadaqata sadaqatan إلا بعمل عمل كين أركضهم إلا يبغى موجنا إلا يواعر كامر والبيء ورسوله بع عمل كين والمؤمنون بع أركضون إلهي سبحانه ومجني فرسولك المؤمنين ترى ويركضيان وسئ إن ذا يصار يوم وهو روع قرصة يذون فما بنان كل هكين وستردون وليدين عل إل عالم الغيب غيب كأليو وحج والشهادة عليه شهادة فينبهكم قنتم وآخرون مرجونة تب على ل لأ... لامر الله إله أمرك يسدي بالله إله يبغى أمرك وصدق حذين آ رسول كويري عندنا الله هذب إلا إلهي هو كثر الله كوي هذا الكلام استحق عليه والله فرج وقت مدحنا رمتهم وحاول عرب يكودين لكنكم أنفسكم صدق رسول صلى الله عليه وسلم واحد الله مال حتى وين كوي بالي كعب مارجنة شعير ثوب كم يضع هذا في حالة من الطبيعي كن تنهبين أي علا هذا ساسوا على طول حال قاضي النعيم ما وآخرون أقوّكان متجون دب بعدين قاضي الله عند غيره لأملي الله إلهي أمر كيسال دب له قدرك إلهي بسامر إما يحذبه إنه إلهي عذاب الله وين حرض النقل إلهي عذاب وإيما يطلب عليه إنه مرافقين نقلان أو قوة العذاب مرافقين تعالوا بضد أو بنت الشارع إيه وإيما عليه إنه والله عليم الحكيم إلهي واعلم بظن مردن ان سواده لا اقبريه كان مدن ان لا أل عذاب الله هو يقين وانا حكيم والهي عندكم مقفول والذي نتخذ المسجد ان ضرارا وكفرا هل كما الهي وقاورني قال و يقول رجل عامر وادره حلو يقاني اراي او وها خير ان صاربا و يقول يا شور القبير انك ننتفكم كمدا نصر الدين تريد وقاطي و اعد بر و وقت غهر حصولكم من صلى الله عليه وسلم ايو أو أو أو مركي بدر. بدر دا دا كل oo u dhaddhabay weey oo kooriyay oo markii islaam ee badar dagaalkii badar uu dhacay oo dagaalna munaafiqnimo halka uurtaas ka bilaabato la qarsaday lainta oo gaay islaam bal isku ku sheegay aya munaafiqnimo qarsadayna kull wal islaam arabka islaam markii markaas خوائش بمرك السوشيال جري وقاس صحة حرمين جري كون مرافقين ثابو ورا بعوسو الدري جري رسولك الله وها ورا جري إله ملتف كدي البون وها كدين مقالة ملين تعالك إعبد صهر رسول صلى الله عليه وسلم قد كود عيسى قوم ناسو صلى الله عليه وسلم دعوة عبدان يا دعوة صبر ما مرك الجل صدق قد مسلم إسلام كهي وقال أيو قد وين كقوم قد كميدة هاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد saaxda maalay oo arki islaamku inta karo saacad in aan dad man sadex deg deg degayna laakiin islaamku wuu kor buusan saacad ayuu arayo dhutre fuu yuro biyal ka soo galay bogor qoray oo tagaayo inta soo ciinjay waxa marka wuxuu yiri waxa loo ee inoo sameeyo misaaj saldigana ma marka waxa uu iimsaayay dad halka ay suu'imad do halka ay waraaqaha ay ku soo dirayoo halkaan ka heeyno halka ku diyaar garoobay wakaf aan wala رسول baan in soo wada ciidan badan baan in soo wada Rasuulullaahi (saw) inta soo tabo gudheen waxa sameeyayoo Rasuulullaahi (saw) sidda ku tudkadaan wakaf soo nashaadir ay loo gaadabaydan ka ay oo aan ka ذكر تبارك الظن الله يعشر ذلك أن سيدك رجال جن قوة يحفظ دار صهريبه عمر قبيلة بيجي جاي ومجال من خب حسن بوهايو تذكر سنود كان من وصلته رسولك فريدي والد السنة دير عن شاله يكتب كن دور لحد يسوع رسول الصام مريح أو أي الله سبحانه وتعالى سود الجعادي نرجع صل رسول الله ونود راجي هل جوا مساج والذين يدخلوه الياش مسجدا مسائد برارا قبوه سميست المسائد وكفرا يبقى علمه وتفريقا كارجين بين المؤمنين كارجين ويسادا ديارين لمن يقول ديارين حرب الله إلهي لدك الله ورسوله وعامل الفاسق سرائب والوالبيجي لكن فاسق للدعين من إلهي إلهي رسولك لدك الله ديارين يقول ديارين من قوله ورأيه لدك الله وليحرقنا وإطارنا إياه إن أردنا ما أردنا علماءنا نسألهم سائر النساء إلا الفصنا ونجموين دعفلا إيه ضد كثرة الضراني ضد كأن له القبيح ما كان لحن تجترته ما كروب كديه إن ضدك وده ول سائرنا وجدنا سائرنا والله وإلهنا يشهد من في أبها إنهم يأكلون إن البنشيان أسر إلى الشهود السامو درارهم يو كفران يو تفريك بيل يورس أن يو السامويله والذين هم والهم يو منافقين في استخدام السيدن يا شيء درارا بلون يا شيء مش الدرار بلون على قدرة مركز مقاشن قبول، قاشن كلامك ويجي، وكفرن باقصى مستوى مسيح وتفريقا بين المؤمنين المؤمنين إن المؤمنين الممّنتا لوق هذا عيده مسيح ظاهر كبير في هاي العلوم على مسيح سبحانه لا يسأله هي مسيح كله ساجد الله وين مساجدوا عمرومان؟ إن كان شخص كنت وكأن ذكرت لهم كذا كأن أي كنت وكأن لمرة أو وين مساجدوا الكهف الجينو؟ لوب بهين أو هذا هذا مساجد كذي جيالهم وحيالك كذي جيالهم وتفريقا بين المؤمنين المؤمنين تنيك الجياني وفرائض ملك كذك سافر عليهم. يا ونا تكشمه هي نفسها وذي هنيهم وهم وانت كريجيان ويرسادن إياه. they are going they are going أيان. أو يقدر الله رسول الله دجال. إن كاسان طالها من قوله ريت أو عمل الفاس ولا يحرفونه ويدارون أيان. مر كلا وهو إن أردنا ما أردنا. ما نألجن إلا الفصل ناموين والله يشدونهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا أيها الله سبحانه وتعالى هل ما ألمون مغالى سجل رسولكم مرحبا سدري مرحبا سدري هاستاجن فيه مساجة قريسة أبدا ولبا لمسجد سجدون سبحانه وتعالى قصصة رؤس آسي على التقوى رؤس آسي وإلهي كعبس من صلاة إله الوطة إلهي الوعى من علم اللي غبرت من قرانك اللي غبرت من وكه من أول يوم ما قوة يلا عفتي هي خير بقى حقنا أيضا أن تقوم فينا يستحق ذلك سيد هي صحيحة وقوة مسأيك الله إلا يوم من هذا الجود ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسأيك يقول قابلك كسر ذهب بن عمر بقها هل كان رأس أسس أو سبت كست مكتوب جرسوز زيارة فاضربان وكثير هذا هل كان طرئين وزيارة وكنت كلامه أجربان ورسول خشاك كاوي مسأي لمسيد لا على التقوى من أول يوم المالك نقول كان مال نقول ري وحلوه صاي الى سبحانه انه قال هو يشر كان خير بالله صاي من أول يوم مساء كان مال نقول ري تقوى لو اصصيب حق حق بدن ان تقوى ليس التشهيم سيك فيه, فيه وحق سبن مؤمنين خرج يحبون جعل ايه تظهر ان استهرا رجال يقول الله الله وامن يرجع عادقا ما هو رقا عين يحبون رجع يفجعين عين صاروا صهيلات وسيد هذا حديث انك سو سندك انت ما راح لاش شايي مليك سيد حديثه كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا السيد تهرقوا وي وي وي الى الله وينا ما ن حتى وين صار مكا ساعه وهي داهن وهذا هذا بياس ان انت انك هي و حين لميده لكن فضر البدن ان بيها الوشي يستوي هذه اللواده الاسراعيه كورا حديث تقيته صحيح هي وضعيه وهي وان سقدرابه لكن وها بدن وخرس قصون نقول اني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دهن كيشين ها والله لا يحبه حجاء المطهرين بدن كوري طهيران قلب ولا وي طهيران ايمان يا خير يا تقوى طهيران بدن كونه وايد هو الشيء اللي يجعل تصطاهروا افان رو اساس اساس مسجد رابع وليسع البناءه، هي كان كلام مسجد قوة لو يسقى جيله، أفهم منرو أساسه أساسي، أو بالله بناءه بسمه يس، على طقوه من الله، إلى هي أساسه قأس أساسي، ووجده نجنا وردوان إيرها لأن شوف أجرك الله مساعده لقنا يومين هروحه، خير المكانة خير بان، أما نصمت بق خير بان، أساسه أساسي، بناءه بسمه يس، على شفا جروف جد قركي، هارن جد كسو دعه يو. فانها ربيه محلو قرد عي قدك وقركك في ناري جهندي الله كان خير بط الله كان كافي عنه يرون هل بديو اسكت قراما كله درار يدب يقال نمو يدبك كان خير بان بقليه سبحانه وتعال مثل درار السنة للهدسة عمان على شفا الجيروكين وعن إلهي دلت و جورفنا وجدت وجد قرشي وزيه كده جد كوهارن سيد أيه سيدني قر سيدني أيه كده شيء بسمه فن هاربي وحرقنا على كل دني في نار جهن انتي دني سو ماشي سالن قرشي أيه كل دعوى نار جهن والله ولا هذا قموض مركب كواص وصابوا عليه سبحانه وتعالى إلهي ما نقول قر ضالينها وجارها هو يمرافقينها لا يزال كذب مهين بلا يا قوم عليه والجو بلا منافقنا وقصفوا بحذاء وكاسوا قلب وادي بقوقايا إذا ذي وحده صار ح كل مريض قوم نبكوا ذي حقد وادي على داود وذو حقد صيب بعدين منافقنا ولا يزال كذبهم هاي بنيانه ورسمه هذا إلا اللي تسميه بنو عيسى شريه وتنين الشك فيه في القلوب شك إنه قلب وادي كوجروا قلب وادي كوجر إلا أنت قدع قلوبنا قلتان وقلب والله عليم الحكيم إلا أنت ilaa soo haray ku cadaabaya waxay sameeyay muariis shaki ruud inta shaki saygo iyo sayo baa su'aalaha ku midhajay inallaah ilaahi istaaraa u ibsadee min almu'mineen anfasum bu ka في شبيل الله دينة إلهية كريال كريال الدفاع على الودة قال الله مانيان فيقتلون قاعدة الدليا ويقتلون يقلون الدليا وعدا وبلن وعليه إلهية دوشة حقا وضبهه وبلن طبعا قال الله سبحانه وتعالى إنه ضدكات النفطة ليه مالقودي قاطي استغنه الجنة فيه في, في التوراة تم إلهية كبالا قاط روح إلهية دينة الدفاعة كريالة دي إنه إلهية سبحانه جنة وحق في التوراة والإلهي في بلان غالي وحقه طيب والإنجيل والقرآن والآخرين ومن كابا فوفا كوه بلن في بلان بعهد بلان كيسا من الله فروح إلهي بلان كوهو سيقضى بياج فروح كستوه في عمو حاليها بلان كنوهو فين وهيو وأوودي وهيو إذا مركي وربا أوودي كأنوه بلان غاليه إنو إلا هو دعكر إنو إذا مركي وربا في العنين والإلهي كاعبزان وكاسو غب حد دعكر لكن إلهي انتا هو كنزين فالسفش روح إلهي بينك سأقده قال لهم أيوه بفعل أيوه بيعين ألا بيع بيعت لي هذا لب قال الشادي إلهي رجل سنتين كبر شاريت و ذلك الفوز العالي كاسينا والليبنوي أطيبونا كوا إلهي و خرج الطيب وإلهي سفينك نطيبونا وياي قوة طاقة كأن كبلن العادي دون إله هذا دون إلهي كم هادم الحمد لله بدي أطيبونا و صون كبلن الركعون أزاجنا كوس جدا بلن، ألا منون أمر خبلن بالمعروف عدادك فران، أن هنا شابتان قبل عالم منكرش والحاضرنا كوه حزين بلن والحدود اللي يدين تلاه، كواه لا إحكام دي ريو إلاريو، يا سووا ذا دي إلائدين ساند دي فعلوا خربانين أو عباده كردن كلاهن أو كاسوا، ما يسوي، وإلا يدرتي كماعه كذي كرو، وإلا يدرتي كذا سنة من قناع، طور كم عباده وتعالى هيو. صام بادهن ركوع بادهن سجود بادهن معروف كاينو هذا فرابديو نا ييقا انو حادثا يحد دينت اله الى الى ينيو انتو اقون الى الدينت وها و بشر للمؤمنين ما كان النبي والذين امن و يصف ايضا او طالب بسودكته اي عمر كان قيد ترنا وين جبتها حديث صا على النبي رسولك هويد وها ودوري غير كيوري رسولك مركو قيمة حاجة في الوداع ماكو وهو يد القبر هذا كله حدواء وين هكذا ويدين مفتي إلهي وحنو يتسئان زيارة ويوالق راضي إلهي هنا هو يدي وانا إلى العبد ضيع لكن سألوا بني هي أبو طالب أي كزة دكتور قادة الدفاع الجرم قلنا طيبو حضان لقيك كاربين إلهي بنكو ويدين يدمني وفودا ما كان وما بنار لينبي واللذين يكو إلهي رمي أن يستفسر المشتركين المشتركين تأني إلهي وقطع لهان ولو كان وهذا نقل المشكين تقولي قربات قروق والسحابة من بعد ما سبيان أنتوا عد ذلك دي لهم فيجا أنهم يورس حول الجحيم. أقوله قالوا كل ندّد عد والرواين أظبط إنه قال لي إنه نار عليه أنت قال لي ما إنه ما بناره لكن كنوا إلى هيدن إلى كتلاقب بالضحي وما كان يستفرط مركزه. ما استدار إمام النساء والسنن تسكوري إلهي سبحانه وتعالى ايضا سائر القصود وما كان السفارة وما كان معه السفارة إبراهيم إبراهيم دميت له طلب كيس أبيه طلب لأبيه ودميت دخل البيت إلا عن موعدة بلنقات موين وعدها بلنقاء إياه وموعده استوى بلنقاء إياه واستوى هو إلهي سبحانه وتعالى مريم أنوتك دون هو كيري دميت له دم دم من قدر البيع مركو كسب جاري ويرجع يجرو منك سأستغفر لك رب إنه كان بحفيه وكان سلمنا لأنه كان يقولون أنه فيها من هذا النحادي سبلاً به قلب الجلس لأنه جعب إبراهيم حقود له أنه وقال له وقال له بضل وقال له وقال له وقال له وكانه تسكبر له وما كان ماني صفار إبراهيم اللي إلا عنه موعد بلن قادمه وعدها إياه إساوه قبلا قاله أنه دم الله في فلما تبين ملك عداته له إبراهيم أنه آبه عدون لله أنه إله عدوه وقال ليه تورا منه نستبر إن إبراهيم نبي إبراهيم لا بوها حلي رب الله سفوله أواه مفسر رب الله وإلا طوانا على مفسر لكن الشيخ منك إنكال رب من النجرير الضبري فسر بو شجحه وإساسه لأنه كثيرا فرعي وي وحوه وحوها ندعى بلنبه صقيق القلب سيدي دعى بلن قلبك تبقى الجلسة هذا انت دعي سنة دعى بلنبه عباده الدعى هو العباده الله صلى الله عليه وسلم وحد دعى بلنبه قلبك سجلعه مركبه سوها ندعى بلنبه اوه دعى بلنبه اهدي الدعى بلنبه حلم ادرقى بلنبه وحده قبله وسنبري موسى ارقه سنجل وسيده وما كان الله اله ما اهانه ليوضي الله مدبانيني قوما مقارو بعد يبهت داهم انتو هن حتى يوين الله من انتو باع عضيني ما يطلقونا واحد اسكيل عيان ايانه اي كره ورسان ايان ان الله بكل شام ايضا واحد كذب مسلمين مارك الهي اذا سودي جيب مسلمين اي اهدي اهدي قول وليما يدهم انت اعطاها ان يهولين انا وقال لما كون انتان ديجي الهي اذا سوما ندن بهذا الهي الهي اسم حانو تعالى سودي جي روح marka qowbuhu wixii farax ka qaadayaa wuxuu marka ilaahay ween ka reeb marka la yimaaysto oo ma kaan la huliyo dilla qowma marka adigo wixii garanaya marka ka tagtay marka baad iyo wixii waxna dadka ganayn jirim oo ma kaan la huliyo qownda baa ilaahay haddaan imtano ay kadi hadda ay yeeeyne ilaa u adayn allah iyaga maaytaqoon inalla du'i shee wax noor oo من ذي لله اله سكري وليه ولي من وادينا هو امامنا ولا نسمي يهر يمر حين الهيسا اوغادا سوو خردنا لقد تاب الله على النبي اله يكطر الله النبي والمهجر واله يكطر اكبر ولا الانصار يكطر اكبر الذين كوي تبعوا الراعي في ساعة العصر في ساعه العصرين غزوه القصر ايبي راي باهج حاجه باهج سان صمر كل الباهج سفر في سفر دهر بو اربع باهج hagaaga تتمر baa وقت dadka cidir bay lahayd waqtiga timirta ay salaato ayay markaas ruux aan yimaan badan yahay oo san alik keeno siin ka nafsa maasi adu fujuu waa barqta oo quraaylka oo qarfaha oo aadad awr ku meel kaga deen ad ku baxtey sawir timirta haddaba لقد صبر الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين كفوا إليه كثر واتبعوا الرع حتى وجه كلا عيوبه إني استني وجهه إليه كثر وبرأه وقلت الذين اتبعوه كثر راعي سعة العسل السعد رصلي من بعد ما كاد أنتوا كلا وهذا كذب يزق إنه حق كل هذا قلوب فريق قراب قلب قات أو من وياه كمن القرب بضم بحر سماه تعالى وسويل الطين بضم بوحيد دونه تنزكاره ويحق كل لحظة والمرافقين كانوا كأن غضه يرددنا البيان مركزات آه... ثم ثم تواصلوا على إلها كتبوا كعري وش وح إني إجتاني النفية شدان وش كرينة واسكهرة إلها يبتعدي إنهم إلهي بهم بتكملين تراهوفن واميلوا اتحسان برضه رحيمون من بعد ما كذب أنتوا لو هذا كذب يزيدونه اللحظة وحقق كل لحظة وحصل لك كهرة قلوب فريق فاحق قلبي الكود ومنهم منين تكملها ثم تابع عليه وحي إدانا يلي حشره فلا يبكئ عليه إنه بيمرووف الرحيم وعلى ثلاثة وصد هنا صوم رجب ويا وهم تشك تو يروح الدار ما نرهق وقاعد ثلاثة حديث كله رضياء كيوم صحيح كوسقان وقاعد وجو الرميب ويا ضد كي يبا أنتي إيه ما الدين ممنين تابع وحيدهن إيش أخبرت رسولك ليه قووفه أنا نيا وبين شكو وأنا لا أفتأم <تكلم> بثاي. سيرسي في عرب جرنا يثاي. استفارة رسولك هو فلان. هو هذا رسول هو استفاد من كل وراء هو جرنا نلوب. وعلى ثلاثة إليه وكثر عبارة. الذين خل فو. ومركى كنت نهرين يفهمن قادما موت رجاء مصنع. وقيل الجرنسن ينصس عرض أي له صلاة أكبر. وعلى ثلاثة وعلى غت عبارة. الذين كوي خل فو أنت ردي بلون. ورسولك حتى إذا بذاكر مركعيين ت عليهم دشوا وضع الأرض ولكل مركعيين كل بما رحب مع ربطها واسع أن ماذا معه ولكل عين واسع يعينكوا كعبة تتطور وتروي ولكل أدمى ما كل هذا أدوي حتى المهاز حتى هوان تالي كوري كوري مرك الدمرا هوان ك كرت عليه كعرق كري إنكم هدو حتى ك السلام لقى علم هاي السلام هالك سحره لا يمكنك أن تكون هناك تتعب فيها الوان يراكوه كالدينج لم تتعب يكون هناك حتى إذا داقة الملك يعينت عليهم دوشه الله الأرض بما رحبته واسع وداقة الملك يعينت عليهم دوشه الله أنفسه نفسه نفسه يعينيه نقصيبه ولمشي يقول له هذا وظنوه يقينيان ألا من جاء يرسجلين ما الذي يضحه و الله عرره من الله إله إلا جاء الله عرره إلا إليه حكي سين الله wuxuu kale waxuu qabtay inay weeyeen qabiilka oo qaban waya qabiil koodii xitaa dadkii dadku hayo ka aamusteen waxa uu waa loo diri wayo ka markaasay taasi noqoto ilaa inay ان الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدقا صدقا ان على سبحانه وتعالى فيدك الهي يا رسولك يا كتابك الرمي واتقوا الله اياه كعبدا وكونوا النغله مع الصادقين كونوا رند شيغا يا معود ولو جاءتنا ولد اركتنا ودي ولاغن رمي رمي كل في sunt dadkii sheegan waxa ka waybiday dunka dhibaato ka dhac kuuntana in ciqaabta ku dhaw laakiin maxay ku dambeeyeen ciirfad ay way wanaagsanayay janday ku dambeeyeen inshaalla amal aan saney intan islaamay oo ka wayn maganay wi cab sunti ashara waxan ku dhawaadayna bansheega oo dadkiisa kula tiri dhamaan to dhamaan لكن إلهي بسمحنا وتعالى وكد وين بنشيروا هلكتم منافقن غضب صدقان يا أي ولدنا من تقول الله خنما لا تكملين تها إلهي تعصوا فنطشيا وأري سبحانه فنطة هي كبد باد دنيا خراب بنت وحوك منها شد نبك هذا الله يزكجه بسعة كامد في علا وحول بوه كافر غيسة إلهي عريسا قورد عيش بنت وصاد بحيسة هذا بنت وشريس وحبكم المناطقين وحبكم كاشفوا كان مناطقين ما اياه حبثم هانا والتعالى عاية المناطق الثلاثة الى حدثك خذب وعلى مدى حتى حدثتك كان ايو السلم ايو وكا ومناطق خالص ايو رسول الله عزيزة احاكوك بنتو بنتو حاكفوه جناتو فهذا ازاني قايا كان بنتو شئك كدن بير كان زينيكا ايو لانا قانسي او انتبع كفوه بنتو وابرايو اعقل هذا حمينيس مناط خسره هو الذي أمرك رونت الشيء خراب بها النخوة علبت الله لأ... علبت الله تعناني ما كان الهل المدينة ومن حولهم من العرالي ما كان وحبهم ما ما كسر التوذي الهل المدينة ذكى مدينة الكوهر ومن حولهم يكون كهران ومن العرب في الباليها أن يتخلفوا هناك كهران عن رسول الله ولا يرغبوا هناك جعلان بأنفس النفط هذا النفسي النفكي سيكون جعلانا wa hadna ma haw tasur ka ab haya khrafaayo gaajonayo homayo dalay in ayu naqdi dalka iyo gaajada iyo haradka iyo dib kala nanaan wax ruuxmu min ka soo dagalama la waalay subhanahu wa taala dalika qas inayna surta galayna ka haleeyeen saadithu hay bi anaw miy lagu siinuma masibo on wala naqta wan wala ولا يطون مي استعان مودان مكان يغذوا الكفار جالدا يكون على الجري نيان ولا ينارون مجيران ومجرسين من عدوين نيل وحبا هذا اللي يفعله بدون أن الجال ومجرسين إلا قص الله oo قريه به وحى جاري ودبوسلا أن الجال كي جرسين عمر صاره والله قريه هذا اللي أتقال فقط التلاوة القاضي عمل صالح جالقق أستعمل صالح هذا اللي كوسي عمل صالح هذا اللي عمل صالح في زمن خلقه صلين marka muharram taan waligaa waxa soo saaray saana soo xalayna inalla ilaay joojiyay muslimi ilahi subhanahu wa ta'ala ma tdayu muu shiir dadka musliminta ajiko ma kaan lehal madina soo muharab wa dambaha kaala waligaa dadki haray xarab dal waligaa oo waxay ku dambeeyd hatta ka sii ilo galen oo dabaato arintooda marka wa dambayay isfahareeyo wax cusur oo ma oo تسكن مدينئه الكوها ومن حولهم من العلاج وذلك المدينة الكوها يكوه قوى رسولك البيضية حين يتخلف عن رسول الله رسولك الهنى كهرانه مركو يساوب بحق يوسك الجوغة ولا يرغبوه كما يجعلان ايان بأنفسهم نفطه عن نفسه نفط رسولك طولك يجعل امه هايان ورسولك ورفات سنة ووكاسه ايوه يسكن نصمه هايانه ننكي هدير معروفة هايو into hawanki ciilaha weeno qoomid walba meel u xareesay oo hartir loo keenay oo ajiib oo loo gogol loo biilay ayay wuxuu yiri rasuulka ilaayana bankaasoo say marayay rafaasi annana ilaahay wuu ku daaray keliisoo walkay ka tagay markaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam markii u diicay rafaad balantsoomar wala yaqaw bi anfusakum laa takhrij ma jala nafsi dalika in ay rasuulka ka oo nabtola ay صابتهم واحد كل ده عليه لأنهم لا يصيبهم ما أسيبوه ضمهن آن ولا نسيبوه دال ما أسيبوه ولا محمسة جاجك قمر دعوت في سبيل الله إلهي دركي يدك يد إلهي الدين تقرير خيالك كائن طا من قمر دعوت ولا يطون ما يستعان موتان مكانه يغيرك طارجك عريسين قال ذمك قالوا بسلام كاسوس وعراه والنحية قال كأن كعري سوا عبادة قال كأن الكفر هيسوا عري إلهي هذا قال كوفره وعليله وكفره السعدات كالنحسانه وإله سبحانه وتعال كالنحسانه وإله تعالي ولا ينالون ولا يطوون موتان يغيظ الخطان ملمي السهين قال كعرونيا ولا ينالون من عدو النير قال وحمد قرسيا لما شيد لا وحي أفه حتى إلا قتب الله وقرأ بي وحع سميان إن الله لا يدعج المسلم ولا يمتقون مبحيان نفقة حرق نا فقادا صغيره تنهار ولا كبيرة مدوين وا يضعون مقبدان واليا تبقي لا لا فرق مقبدان الا قتلاهم والله قريب بورته مركز قرطه اورفاد ومكتبتو قلت توقع مركز نظام حسناتك لو ساري دحيان يلات يلات إلا بالله سبحانه وتعالى ان فقدت دحيين هو يرات ها غاويره تمون ياك الى قسبلهم الله حق حسن الله قريا ليجدون الله لا اله الا أحسن ما كانوا غاي احيان وانا جيشي يعملون قصه منهم وهي صميان كيشي ونكسانا أيا الله أعلم كيف ممانا ولا قد أفياه ولا قرن أيوال سبحانه وتعالى ولا ينفقون ما فقط المبضحيان صغيرة ير ولا كبيرة مدوين ولا يقطعون واديا تب ممارا ومقويا إلا كتب الله حلا والله إيهاد كلب الله قرية اللي يديهم الله إلهي سواء المري أحسن ما كان يعمل وهي قوة صمي كيشي ونكسانا كيف ممانا ولا قد أفياه والله عالم